Ağzul Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ya ayıha Ladin Amanu, Avuupil Gecod. Uhilet Lekum Behime El إلا ما يثلى عليكم غَيْرَ محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ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 أَنْ صدّوكم عن المسجد الحرام أَنْ تعتدوا وتعاونوا على البذل والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.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 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ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 إذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بايمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا ما فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا فَمْسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِمْ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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كُنتُم مُؤمنون.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 وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ بَقُوبَانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَصَفْتَ إلي يدك لِتَقُتُّ لَنِّي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِّيَ إلَيْكَ لِأَقُتُّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِي إثْمِي وَإثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه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 يُعذِب مَن يَشَاء وَيُفْرَ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الْقَسُولُ لَا يَحْزُن كَالَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّن النبس السن والجروح فَمَنْ فمن تصدق به فهو كفرت الله وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 فحكم بينهم بما أنزل الله ولا ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممَة واحدة ولكن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 رَعَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِم نَادِمِينَ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 ذالك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وَهُم وهم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّقَذُوا هَزْوَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِوُنَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَ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 وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبث ما كانوا يعملون لولا ينهأهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبث ما كانوا يصنعون وقالت يهود يد الله مغلوله قلت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يدهم بسقتان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما قنذ إليك من وَلَا ولا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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا قوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميتا قبني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريق يقتلون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 لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقى الله عليهم أن سقى الله عليهم وفي عذابهم قايدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن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 كذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوقكم إن تبدل لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل عف الله عنها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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الغصية اثنان إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم, فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن غتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذخربا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذخربا ولا نكتب شهادة الله إن آذل من الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقُّ أَثْمَنَ فَأَخَرَانِ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَلِيَانِ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا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 شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن إنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم